يا استاذ لو الموضوع الشغل ده راجع ما نغيرش على يعني هي هو صاحبك سنه فيها 990 طالب هو لغايه وعاملها ضغط قوي واحده ما غير ما يجي مشاكل ثانيه لازم اعطى ايه عشان انا حاسس جدا انا حاسس جدا من كام يوم ايه المهندس. هندسة. هندسة. مهندس مهندس القاهره هو مش عايز يخش على ده ضغط على رجلي مهندس هندسه كبير مشروع يبقى باجل بس ما جتش طب كده الراجل دي ملخبطه وكمان كده بعد كده أنا على حسب من ان هو ممكن اي هو ايه يا عم هو يتمدد او غيره او اي واسم اكيد ان هو مش مريض ما اعرفش في حاجه في حاجه غلط ده على حاجه غلط دي بس اوعى عشان خاطرني تروح لازقها في رئيس القسم هو اللي حط الامتحان ويقضي عليا أنا مش طايق سماه يعني انا بتفعص دعوات لانه تجل انت الانتحار اللي انت اوعت فيه اما ديلك ممتازم والله بنمشي ديو فيه تسعة فتسين ستين هل يشكتر عليك؟ تبالي ستين انا عارف ان كان في شيء من يعني ارصة شوية انا عارف ان ارصت عارف سبب ايه؟ وش راحتوا كله ابتلك انتبالي وسبعين من المتاز في المتر جاي بيه ما كانش حاجة زادة او حاجة حلوة بالنسبة لك ميتوا وموفع مشكل انا شايف الشكاوى العمال بيشتكوا ان الامتحان سهل تخيل انا في ايه تخيل في ناس في هذه هذه البلاغه اساسا وهما واثقين من نفسه بيشتكوا سهل على ولادنا يا هذه نادي الشواد الله والله انا مش هكلم عماد ونادي الشواد قالوا بيازه يا واد هو ليه المدير النيابات يا اخي يا اخي انت مش بعد وقت سنين سنين فضغط ضغط ضغط ضغط وضغط مزاجئ وعلى هذا ما هو فيه النسفة بيلا من المتحان ليه مش يقول له اوه الاساس متاع شوه يقوله الـ 75 ديان دوله هم اللي فيه مبارد طبعا كتير من 30 من جبت المجموعة بيلا من اللي هي الساحة بنت حفظة حوال زبادئ كعب بلوط عزانه كمان هذا من احزاب انت يعني قوعة جدا واعزانه قوم فون فونه ونقولوا ديت طبق اكواليس ان شاء الله. مباركة. مباركة. مباركة. مباركة. مباركة. مباركة. مباركة. وهو بقى الاس كويسة اشياء بقى نزلنا بعمل الثالثة عملي انا جبت لك فيه وعبت بها انجاز او طفيت وعامل احببتها بحاجتين بكثان مرجع بالكثار تبت بلا عملك يعني وانا او محبش ايه واحد في اصدار اصدار اصدار اصدار انه لوح ما ايه حالات بالكثار حصلا انتنوز المال يبقى سيدا معادة ايه؟ يجي واحد وصدت علينا برد السوف قالت أنا يبعد المريض أو بانكي مش عارف لانا قلوبية مش عايز أقولها يعني بعد أمي أخذ مش فيه يعني يقولون يعني واحد يقول يقولون كده إيه يقول إذا هو فيه ساس واحد وليه أعمل يقولونه ألابني وحضرش بالتحال خمسة واربعين بيعمل فيه بس هو عطل حضات التحال وقسمت بالله كل الشهور يتحض مش بالي. دي حقيقه عارفه تقعد تلف من هنا لهنا وكابل بيست ومظبطه كله ده عباره في شيء ده هو معايا انت يا ست اللي هي طلعت اكتر من الناس ومش شايلين يادوب لا لا لا شوف بقى يعني مش هجيب الجلال روح كده على سوق المماليك تلاقي نص تلاته و1000 عشان كده علشان خاطر قول لي هي زعلان زعلان أمينك قول على هذا، قول صارم كذا، الناس يحكي هذا ذاك، أنا عايز أسمع من ما، هذا الشخص يوزع الناس كم عمره شو محل عمله؟ عادنا بدوه يوم تاني خمسة وعشرين دولار عمله ماذا؟ خمسة وعشرين دولار كأنه فريق كذا، أنا لأقول ما تجاي كذا ولكن إني أنا لأقول ما تجاي، هذا اليوم، ومنه بعد ثاني، لا ثاني. إذا أصبح من أطني المحكاب الدارية العليا تطورون الدارية تطورون الراجل ده ده سهل وقامل التحالف معكم أتبهر الدنيا وقت كل دا. كل الدنيا أتبهر أقولوا بالأمال هل يحصل؟ أقول ده أنا هيحصل نحن نخلقه نخد ده خطور جميلة وإشانا نبعهم كده بقى إذا بيوغروح هشوفوا مش هارفة أتنا مقداش أخبر نسل ما وعمل وانت او راح تليش بيحلي ده من الدرجة بتاع المزر السكن واش مضال؟ ما عاليدا اتعددتوا في المحالة مدى يوم تنوعا شي الدكس عارف يعني فيها فيها حاجات مرضو فيها اتخالين بازال فيها سلوب فيها ادوار كتيرة الاول لكن انكسف انا قلت لنا مانع شون اروف اعطاق ببطني الزوالي او بعد الروبيا و ببطني ببطني ببطني قبلا يا انا في موضوع كبير انا دلوقتي ما ان انت تطلع وتحل وتقعد تلعب والله ويسنونه هو التحليم فالسيستي او اسكيله من قبل انتعام كلها ضغط سؤال واضه خمس تارشه او خمس تارشه صليه ستين في ضربة اجي ستين دولة لا يمكن انضمه ستين دولة على دعوية دعوية يجب ان كمية اكبر من جداد البعض لان انا نستكمل بس ممكن تعالوا نرفعها لفادي شويه اا كل يعني شديد لحد المنازل في كم واحد بعد كده اه يا اخي لحد في ناس بعد كده سيبني لكن انت ما يعني المنتج التقديره لحدها نسبه نسبه بينها اكتر الاول على كل جهاز وكل جهاز كذا برضه هاهم ومصر وكل أحيان فهنا فيه نزل ألف عضل من المرة الهولية على بتاعت الكتاب يعني المضمونة أو شين موضوع 30 إيه هيفضل كيسز اثنين كيسز الكتاب اثنين كيسز الخمسة إلى عشرة من الكتاب ورد والله ماشي زهره ان شاء الله باذن الله من كتاب بابا ب 75 كان في حاجات مؤره اللي هي كنت شغلها بس مش بنفس الكتاب بتاع الكولكشن تنفيزا ده غلط خالص ده انا فاكر كويس قوي كان حتى المتحانة ونبقى لهم يعني الناس بدون المتحانة جيد صعب ونبقى لها من فردوا قالوا لي لا والناس خايفة احسنية سهلة زينا ها بلدهم بعدين بلدهم فعليش مش عايش اقول في الاحتلال زينا في جانتها برعب اللي فيه الناس فيه, فيه ممتاز وحاولين فيه وعشب جدا وقدوهم جايك ونبقية مش عارك يعني مش قبلك عن الاخصليات بجانب الناس اخيرا تحق وطلقة <تلعي> النتيجة في الجرس او الطرقش المكدوب اللي هم عايزينه في جوره طلاب بعدين كده بلين جدا وان شاء الله في اول جالسة الناسات الوالة وانا اهلاحش بقى كلام ده ان شاء الله بسي الله لو بادي بقى محاجزة حقا شرقا انه من فعلات كلها كما يلغي وكما تقولي جاوبة هي صدقتي صعب سنة على زهر سنة دي اخذوا الشكل في الوضع بقيتهم اللي هم عايزين اخوان عاملوا بقيتهم حدوش بقيتهم شوفوا ماذا ايه مش مهمة ماذا خمسة سمعين ذلك؟ هل انت فقط لكي خمسين سمعك من الورة الورة بقيتها مش عبرات لنزعنا بداية فكرة فيها الورة انتو خاصة بقيت لو لسك مع حد ناشف مع حد مش ناشف لو على عادة تنبيه بقوله وتاني أوله أوله وثانية في يومه أوله وثانية في مش تاني أكثر من شاهدين ينتحن زاد لكن عايزين يخلص بيد عايزين يخلص لكن السؤال الثاني كنا أوه والله شاء الله وغادوا نفس القواعد ونفس القواعد مهما نوق اللعب اللي تدخل لعب المتعة مهما كان متحوش مهما كان صدوق دي مستحيل حتى يخش بلعب لعبة كافية وهي رشيا سيريا وعبيد هذا دي خوارج ومش طالع ليه كمز المدى خمسين الاسم وده في لفر ينسمه معضيه اللي هو بادر الاسم لما بتدخلش اشهده اللي هو بادر الاسم اللي هي عديده اللي هو بادر الاسم لو تبتلع بسم مثال بتاع من الاسم اللي موجود عندك ده بالنور وازلاء ده ده هتبتشف من الاسئلة اللي فاتل كناب تاعك الاسم بادر الاسم يموسك نفسك، وأنا بقولك على هذا، كنا نملك مليون في المية من كل أسيرة كان في ثلاثة، ترى في ده من أسيرة تانية، ما ليش نعمل فيها ولا عليك ده الثاني، في حاجات كده تلقي من إفليكس ومان بريجر إفليكسي من في الكرد المصورة انت بي فيه ومالا للصورة ما ديكش نعوه ما ديكش نعوه ما ديكش نعوه فيه اسكيلة ميش موجودة خلال أصلاح السلام ده موجودة بكتابة في العربة فيه صلاحة جاودة طبعا قال لك ده هنو حاجة عندك نازم وقال لك أبعا مش هيا عشان ما نجد متحمل عشان ما نجد السؤال تجد بتاعك بطلع ميني بنبعش مع الطرارة مانوش كايك من تحرط سنوة بتاعك الهاتف مدلع وانوش كايك شاك والسؤال مدلع بطلع بس خالي مالك اللي برولة ده مانوش علاقه بطلع هدامي سيديوه هتوقينوه لكن انا قعدت عبدالقنات الهاتف هنا ايه سيزان مانوش كايك فيه بص الهدامي سيديوه ده مانوش كايك مانوش بيه اللي كنت بيهو ده انا مبولد بالنسب للنسب الخمسين ده يا رسوح انا ده بعيدك عن اكتغراب خارسي عموا ما عايزين بقى الفارق مش الفارق والا السجين واللي بيتحك واللي ما فيش وقت انت عاما فطردت هيجت بيهو الفاردة اللي هي يعني متن شوية ده بعد انتخطر بصور كارب الحاجات اللي akkor ez a. Ah, في يعني قلت لك وظائف كذا قلنا لك كذا وشرحها ايه وظائف كذا دي عمي أسهل اللي عمي شابك على سهل ما عالم تحرمش حاجة لا لا إن شاء الله اللي قام لك بي مقرر هو سؤال مقرر بالنسبة لك والأسنان والعيالات طبيعي ومسادات ما عليك لأنك خبط عليهم يصير هذا أسرع سهلهم سؤالك ما معروفة وصلنا سؤال ده كل دي كل ده مشهور جدا كل ده كل ده كل ده كل ده كل ده كل ده كل ده كل ده كل ده ده كل ده كل ده كل ده كل ده كل ده كل ده كل ده كل ده كل ده كل ده كل ما بسويت أنا لو تحملون زحف سلك ولا ساتسون؟ أنا ده يطلع ومش مسوي بس سلك شاء الله ما يطلع منا نفسي. نعم منا نفسي. تحمل تحمل بتفتح معه بديه بسال. لا المهم بيجي هذا الساتسات. يوم صبرنا يسوي حارو بس هاي سلمنا كمطرود ترى معنا الساعة. بس ما في الماي الفيزيكس. مش هي حاليات اللي هي حالة بصرة في الماي الفيزيكس. استنقول هنا ان البصرة هي اخطيها توزيلة والله اخطيها. هنا في الماي الفيزيكس. خلاص كده. ايه خلاص. يا سادي ده نسمع صوت، حط البقاع، نسمع ماء، حط المعروف، آه، كذا كذا، أنا عم مش هبدأ مرة ولا شيء، ماذا بس؟ طبعًا كلامك واضح، ناس أنا بس أنا مش عايز يعني طبعًا كلامنا الآن، كلامك بيرسلنا ناس ما بدهوش، بيفهمو شافو ما انتا بس هدتش اللي هم تبعوا بالنروس بياهم هم للأبرد هيفوك مش هفر دي الكلام دا ويترفعوه الظهر مش هايزين كده ما الناس بالنروس سواسية يعني زمان تحول كل الناس بسواسية لكن بالنروس في حاجات تبقوا بني بزير ايه بطر من اي حاجش غيري من هم تبع بطرس نو بطرس وما فيها عالمية لا يمكن حد خبك يوقف قدام كفان ايه بطرس إذا كنت عايزيني كان المرطب بجده عفاني خبط للشغل برضو رضيه سؤال بسيط جداً جدا جدا ما فيش فيه اي لف ولا دوران ما هو يعني قاعدة إذا هو سؤال اللازم نجيلاً ده بعيداً عن الإيديوية الخاصة انت ليساً ورقة ورقة ورقة في بيت من ورقة ضوية ورقة ترانزميشن والفاول ولم تكون بيضا فرميزت التول خط مماش داعه بتاع ذلك خط خطوروزك مديلة كده يا هدو لك يا زورة سيحبه من يباكس بس يباكس انا لك من دلواتي اقول لك من دلواتي لازم سؤال الاوتو هو هم الدقه وهم عشان مرياح الكلي طب بقول لك اهو اللييدو مش يا شرط بس السؤال لازم تقراه الموديل 3 عند ركاب لا صباح ركز ركز اهو طلع على ابن مش الغاز ولا حاجه ولا لازم يكون عينك صاحي وتحل خلصت بقى قص بعد كيس لو عشان ايه كارد مريعه وتقعد 90 هنا ملاكس هنا تعمل لي ايه تعمل تعمل ايه تدعلي دماء وجوده راتك حاجة جينا فصل هل يطلقون في نجيلك سؤال ازال ان شاء الله هل في مجالك؟ هل لازم طبعا مجالك؟ يعني الحجم بسؤال بيطة طورة ومسكي وثتان انا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 تكون جدا. افراد ان كل سؤال عليه 8 معدى سوالية على 10 يبقى مأتزة دول الخالسين ده ده. ماذا ده يجيب هو ده مش صح؟ واحد ثانين تدات افرعة خمسة سبت افتمانية افتمانية افتمانية كل سؤال عليه 8 معدى 2 حسب جاهزة في ايه احباطي من افراد مدى 10 ويمكن ان اصفاليش عليه 10 مش فايتم بزرق عشان بس. لكن هذا هو فقال الناب هتجي واحد كل موضوع الناب يوعى تخلع ويلاقي كده كده ست جنبات هتجيوغي لها ست جنبات لا اقول من الوقت بتاع الناب اكسبندت وقت حياتي كده لوقت كيس ممكن كيس السهرة وبعدين يلابش الناب يقول سهرة قوي وبعدين في حاله الكره خلي يعني ايه سجلات الدوينه ما فيش هامي ماتش من هنا انا خلاص ها يعني نعم تمام حاجه فيديو 60 اللي هي اللي حضرتك بتقوله ده أنا اتفكرت و فيه مع الضاره وقل لهم ان الكلام ده هو التحدي ده عايز فليه اختلف عن تعمالي برغة ينفعش لازم نتليني بروزة بعد ويوم انت وحس في العمل بس اللي كنت لك حالتين بسه بل يبدلت ليه؟ خليت كل حالة بعشرة عشان تتصحير في مراحل يعني, يعني تكتب نفس الجيل وروح الجيل بتعبطى عليه الغلق فإن أنك تتعيز عن العمل بسيس التاني والوظهر بسيس التاني فالإدارة ما تقول ليه؟ ما ليه؟ أقول لك، الحين هذا يكون زي واحد، هذا كذا، وإذا ما كان عن السطانية، يكون عن السطانية، ما كان